غطت ا ل ف ر ح ة سمانا ة و س و جديد ا سعدنا هنانا ويا فيكم ل ا ا الفرحة ي عيد م سمانة غطت ل و ب س ت ثوب جديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم الايام عيد غطت الفرحة سمانة والبس الثوب من جديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم ا ل أ ي ا م عيد جئت للدنيا وسمعنا صوتكم ع ل ى صدى جئت والالام تطوى في متاهه ا ل ح ي ا ة جئت للدنيا وسمعنا قصتكم على صدى جيت و ا ل آ ل ا م تطوى في م ت ا ه ة ا ل ح ي ا ة الغلا يرسم خطاكم والبرا ء ة ما تغيب والسعد يروي شفاكم و ا ل ح ي ا ة فيكم يطيب ي يرسم ب الغلا خطاكم والبراءة غ ما ت والسعد يروي شفاكم و ا ل ح ي ا ة فيكم يطير غطت ا ل ف ر ح ة س م ا ن ة والبسط ثوب جديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم الايام عيد فيكم ا ل أ ي ا م عيد غطت الفرحه سمانا والبس ت ل ث و ب ن جديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم ا ل أ ي ا م عيد شمس ا ل دنيانا تعانق بيدكم أ غ ل ى الدروب والفرح عيا يفارق ض ح ك ة فيكم تذوب وشمس دنيانا تعانق بيدكم أ غ ل ى الدروب والفرح عيا يفارق ض ح ك ة فيكم تذوب شيلوا بكفوف ا ل أ م ا ن ي ش م ع ة تضوي الوجود وانثروا احلى المعاني فيها ب ل و ا ن الوان غطت ا ل ف ر ح ة سمانا والبس الثوب الجديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم الايام عيد غطت الفرحة و ل ب س الثوب من جديد يا سعدنا ويا هنانا فيكم الايام أ ي م طيور نشيط غنوا رددوا وازرعوا الحب أحلى ل أ ا خلوا ل بسمة عيد ا ل م ت ز يا طيور الحب غنوا رددوا أ ح ل ى نشيد و ز ر ع و ا الامل خلوا بسمة ل ل ع ا م تزي ب س م ة العالم تزيد يا طيور الحب غنوا رددوا أ ح ل ى نشيد وزرعوا الامال ل أ خ 《「ブスマス العالم تزيد